5- استمع إلى الجمل وأعدها ثم اشرح الفرق بينها مستعينا بالصور أب هذا أب هذا أبي أخت هذه أخت هذه أختي أم هذه أم هذه أمي أخ هذا أخ هذا أخي